وأما الثانية فقولهم لا تفرقوا إيش السلفية لا تفرقوا السلفيين هل هذا القول يقال للمدافع أو يقال للمهاجم للنافر والمخالف هذا والله عجب أن يكون المدافع هو الذي يفرق والذي نفر وفارق السلفيين وأخذ ينتقدهم ليلا ونهارا ويزعم أن ما هم عليه غلو وتشدد وما إلى ذلك لأنهم نزكوه هو فاحترق بنيزك الحق لأنهم نزكوه صار يرميهم بهذا ويقال للسلفيين لا تفرق السلفيين لما لا يوجه الكلام إلى النافر إلى المخالف إلى الشارد وإذا قيل اسمع كلامه واحكم بيننا وبينهم اسمع كلامه بعد ذلك عاتبني إن أنا أخطأت عليه يأبى بعضهم يأبى الكلام غير صحيح إذن لأن من سمع وعلم حجة على لم يسمع ومن لم يعلم والقول قول من أدلى بالحجة والقول لصاحب الحجة فالذي فارق هو الذي فرق والذي اختلف هو الذي خالف اختلف في نهجه الآن عن نهجه بالأمس بل بعض هؤلاء لما حصل منه المخالفة الظاهرة شرح بها ما كان يلمح به قبل عشرين عاما أو ثنتين وعشرين سنة أو أكثر من ذلك على حسب ما ينصون فمنهم من يقول أنه من عام سبعطعش وهو منكر لهذا ومنهم من يقول من عام اثنعش وهو منكر لهذا فتقدمه بخمس سنين ومنهم من جاء وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل فقال أنا من عام ألف وربعمائة أو وأنا أحذر من هذا فسبق راعي الاثنعش بكم بثلاث سنين فكل واحد يبغى الأولية في المخالفة للسلفيين بعد هذا يقال للسلفيين أنتم تفرقون هذا والله العجب وكلمات هؤلاء القوم الحمد لله محفوظة مرصودة بأسواتهم للأسماع لا نزيد فيها نحن ولا ننقص نحن علينا شيء واحد أن نسمي لمن أراد نقول له هذا القول قول فلان رح استمع إليه في موقعه حتى لا نتهم بأننا بكرنا يعطيك اسمه وانت رح يسمع تسجيله في موقعه تجد هذا الكلام فكلامه الذي كان يلمح به من سنين صرح به الآن أنه كان منكرا لما عليه السلفيين من يوم أن كان معهم لكنه كان يتستر فالآن تأتي وتقول تفرقون السلفيين إذن قول من يقول عن مثل هذا إنه دسيسة والله ما عدا الصوار لأنه قد أقر على نفسه أنه منكر لهذا المنهج من أربعمائة وتسعة أربعمائة هل أنا اتهمته ولا هذا تصريحه هو أجيبه قولوا حتى تبرئوا ذمتكم إن كان كما تقول يا محمد بن هادي فالأبر كذا فأنا أسألكم بالله أن تعلقوا هكذا ولا تحملوا أنفسكم قولوا إن كان حتى تتأكدوا إن شئتم من يقول مثل هذا القول من وجه إليه الاندساس في السلفيين والله إنه لصادق لما لأنه الآن أظهر أنه من عام 409 وهو إيش؟ منكر لهذا المنهج من عام 412 منكر لهذا المنهج من 17 منكر لهذا المنهج إذن إذا كنت منكرا له وهذه المدة كنت مع السلفيين هل أنت صادق ها أجيبوا صادق إذن لماذا يقال لنا حين من كشف وكشف هو عن نفسه ورد عليه السلفيون يقال أنتم فرقتم السلفيين لماذا لا يعاتب هو هذا المختلف المخالف والمفارق المفرق ما هو نحن نحن حينئذ مثلنا معه كمثل ما قال القائل اللص في داري وبين محاربي يئد النفوس ويكتم الأنفاس ويقال لي قف لا تحرك ساكنا أبدا ولا تجرح له إحساسا ما شاء الله يسرق ما يشاء ويقتل ما يشاء ويفعل ما يشاء وأنت لا تفعل شيء في الذب عن دين الله جل وعلا فإذا الذي فرق هو الذي فارق والدليل على ذلك ايتي بكلامه في تلك المدة تجده كلام مشايخ الدعوة السلفية ما اختلف. وانظر إلى كلامه الآن مع كلام مشايخ الدعوة السلفية تجد كلامه هو الذي اختلف فمن الذي, من الذي اختلفوا فارق فاللوم يوجه إليه ما يوجه للسلفيين ولا يوجه لأهل السنة يوجه لمن ذهب إلى أهل الأهواء وما لإليهم وأصبح منهم وما كان يعرفه بالأمص صار اليوم منكرا وما كان ينكره بالأمص صار اليوم معروفا فإن الرزية كل الرزية أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف